يوم ترونها تذهب كل مرضعة عم ما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترنّس سكارا وما هم بسكارا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 فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسرت دنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه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 فَالْيَوْمَ ظَرْهَلْ يُذْهِبَنَّ كِيدُهُ مَا يَغِيضَ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بِجِنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصَارَ وَالْمَجْوُوسَ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 من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والجبال والشجر والدواب وكثر من الناس وكثر مِنَ النَّاسِ وكثر الحق عليه العذاب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 وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء 129. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 120. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وَطَهِيرِ الْبَيْتِ يَلِّذَّ الطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْبُكَّعِ السُّجُودِ وَأَذْهَىٰ فِى النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ كُلِّ ضَابِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجِّ عَمِيقٍ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 فجتنب رجس من الأوثان وجتنب قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ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 لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله علىه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 والصابرین على ما أصابهم والمقيم الصلاة وَمِمَّا وَمِمَّا رَزَقْنَاهمْ يُنفِقُونَ والبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاتَّخُذُوا رُسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا الصَّوَافَ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 لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌ عَزِيزٌ الذين إمكّنهم في الأرض أقاموا الصلاة وأأنموا الزكاة أقاموا الصلاة وأأنموا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور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 فك أيم من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلته وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آدان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ويستعجلونك بالعذاب ولئي يخلف الله وعده وإن يوم عيد ربك كألف سنة مما تعدون وكأي من قرية أم لئتم لها وهي ظالمة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 والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أنت قع على الأرض ويمسك السماء أنت قع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف الرحيم.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 وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن دبابا ولو اجتمعوا له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 يا أيها الذين آمنوا اكعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتبكم وما جعل عليكم في الدين من حرج